فإنه أحضر, فإن فانه احضر المشروط مع زياده يقول القاضي ان اختلاف النوع مثل اختلاف الصفه بزياده يقول المؤلف رحمه الله لا اختلاف النوع ليس كاختلاف الصفه اختلاف الصفه هو احضر له المطلوب واحسن منه هذا اختلاف في الصفة فنلزم المسلم قبوله يقول أنت اشتريت منه وسط وأحضر لك شيء تلزمك قبوله بخلاف النوع فالنوع لا يقول نقول له مثلا للآخر أنت اشتريت سكري والآن يحضر لك عجوة يلزمك قبوله يقول لا ما يلزمني قبوله ثم تعطونا غير ما أسلمت فيه أنا أعرف لو أردت عجوة أسلمت فيه عجوة من أول مرة لكن أنا أريد هذا النوع فلا يلزم فلا يلزم بقبوله بل يعطى نوعه إلا الرضي رضي بهذا فلا باس ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الاخر بخلاف الصفه ولأن احد النوعين يصلح لما يصلح له الاخر نعم الانواع نوع يصلح مثلا ونوع ما يصلح نوع من التمر يصلح ان يعصر عصير مثلا او يخرج منه شيء جيد مثلا ونوع آخر ما يصلح وكذلك البر مثلا نوع يصلح لكذا ونوع يصلح لكذا ونوع يصلح لكذا فيقول أنا أريد النوع الذي اتفقنا عليه لكن النوع الجيد ألا يصلح للنوع مقابل النوع الردي مثلا فيما يصلح له يصلح وزيادة إذا أسلم مثلا في رز متوسط احضر له رز جيد يقال الرز هذا الجيد ما يصلح للرز الذي يصلح له الردي لا يصلح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثير يقول لأختان الصغرى أرضعت ولد الأخت الكبرى الصغرى أرضعت ولد الأخت الكبرى وزوجتي أخت لأولادي ال ال الأخت لأولاد أختي الصغرى فولد الكبرى أصبح ولد للصغرى والصغرى أخت لأولاد زوجة الرجل أم الولد أخت أخت لأم ولد أخت لأم ولد الكبرى من الرضاعة فهو ولدها من الرضاعة عبارة أصبح اخا لأولادها يحتاج الى ان تقرر تبين لنا الأسماء من اجل ان نعرف صله ولدك هذا اولاد اختك الصغرى اخوان لزوجتك كذا اخوان لها من الاب إيه من حربة ثانية من حربة ثانية آه... هذا أصبح ال... أصبح. هذا الولد رضع من هذه وأصبح أولاد إخوانها هؤلاء أخواله أخواله أيه. وهذا صا أصبح ولدك من ضمن أولادها أيوه هو أولادها أخوال أولادي إيه لكن هذا هذا الولد أصبح ولد لأختك الصغرى من الرضاعة وأصبح بمثابة نخال لابنك هذا. يعني ما فما يصح أنه يأخذ؟ يعني ما ابنتي؟ لا لأنه رضع من من أختي من اولاد يعني ابن اختك الكبرى امه اختك من الرضاعه, إيه؟ الرضاعة إيه؟ أمه, امه من النسب ما علينا امه اختك الصغرى الصغرى والصغرى الصغرى اصبحت اما له من الرضاعه ايوه صح اخوان و إخوان... اولادي اي اولادي أه... يعني لكن اختك الصغرى هذه يستصين الى أخت اخت لأولادي أختي الصغرى وزوجتي يعني زوجتك اخت لاولاد اختك الصغرى اخت لهم فيكون اولادها اولادها خوال ولدك خوال ولدك خوال ولدك فمعناه انه كأنه يتزوج بنت خالته بعد الله ما يصلح الحين بعد صلاه العشاء وعدك عند الكرسي ان شاء الله هنا للصلاه بعد الصلاه نكتب الاسماء وان شاء الله نبين لك يقول السائل صليت العصر مع الإمام جماعة في المسجد وفي الركعة الثانية انتقض وضوئي وأكملت الصلاة وبعد الانتهاء توضأت وأعدت الصلاة فهل علي شيء؟ المرء إذا أحدث في أثناء الصلاة ما يجوز له الاستمرار فيها وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال إذا حصل مثل هذا أن يضع يده على انفه ويخرج حتى كأنه خرج نتيجة رعاف ما كأنه خرج نتيجة حدث حتى لا يستحي يخرج كأنه نتيجة رعاف فالاولى له أن يخرج ولا يكمل الصلاة فإذا كان قد أكمل الصلاة فيستغفر ويتوب و. يعيد الصلاة بعد وضوءه ولا شيء عليه يقول السائل رجل ذهب الى الحج وتم له الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة اصابته جلطة بالقلب ثم حمل الى المستشفى ولم يتمكن من اتمام بقية اعمال الحج فهل حجه صحيح هو والحمد لله ادرك الوقوف بعرفة الذي يفوت والباقي بعد الوقوف بعرفة شيء يعفى عنه لعدم استطاعته بأداءه وشيء وقته موسى مثل الطواف والسعي هذا وقته موسى والحلق أو التقصير كذلك وقته موسى فبعدما يمن الله عليه بالشفاء إن شاء الله يؤدي بقية نسكه وإن مات بحالته هذه فهو يبعث يوم القيامة ملبية لأنه محرم في نسك حج يقول السائل رجلا ذهب إلى جدة لحاجة ولم يطف طواف الوداع إن رجع فلا شيء عليه إن شاء الله لأنه جدة قريبة قضى حاجته ورجع وطاف طواف الوداع فلا شيء عليه يقول السائل أنا مقيم بمكة ووكلني شخص أن أحج عن أحد أقاربه حج تمتع فهل علي هدي ما دمت أنت الحاج عن من كلفت بالحج عنه مقيم في مكة فليس عليك هدي تمتع ولا صيام يصرف النظر عن المحجوج عنه لان العبره من باشر الحج انت باشرت الحج وأنت من سكان مكه فلا يلزمك هدي تمتع لو ان شخصا من خارج مكه حج عن شخص مقيم في مكة لمرضه مثلا أو كبره أو نحو ذلك وحج متمتعا فيلزمه هدي التمتع لأنه هو من خارج مكة فالعبرة بمن باشر الحج إن كان من سكان مكة وما حولها فليس عليه هدي وإن كان من خارج مكة ولو أن المحدود عنه من أهل مكة فيلزمه هدي التمتع والقران يقول السائل ما حكم حج الرجل الذي سكن في العزيزية؟ مع أنه جاء بجميع أركان الحج وواجباته وكثير من السنن ما دام اتى بأركان الحج وواجباته فحجه صحيح سواء كان ساكن بالعزيزية أو بغيرها اللهم أن يأتي بأركان الحج وواجباته وما تيسر له من السنن يقول السائل ما حكم مسح الجسم باليدين بعد قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد بعد الصلوات مسح الجسم باليدين بعد القراءة وارد فيما أعلم في الرقية وعند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيديه عند النوم فيمسح بها ما ست من جسمه وكذلك عند الرقية عند كون الإنسان مثلا يرقى نفسه لمرض ما ينفخ ويقرأ في يديه ثم يمسح بهما جسمه أما في أوراد الصباح والمساء فلا أعرف أنه يمسح فيها البدن بعد القراءة وإنما يقرأ بدون أن ينفخ على جسمه أو يديه يقول السائل ما معنى قول المؤلف رحمه الله او دقيقة ابن التبن هو القصب الذي كان البر فيه فاذا طحن او دقة او ديسة يقال لهذا القصب التبن يقول السائل امراه مطلقه عقد عليها رجل وهي ما زالت في العده فهل النكاح صحيح العقد باطل اذا عقد عليها وهي في عده سواء كانت عده طلاق او عده وفاه وسواء كان الطلاق رجعي او الطلاق باع اذا كان الطلاق رجعي فهو عقد عليها وهي لا تزال في ذمه زوج فالعقد على أي حال ما دانت في العدة فهو عقد باطل لا يعتد به قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الربا سبعون بابا ادناها مثل ان ياتي الرجل امه او كما قال صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الحديث وما المقصود لابواب الربا ذلك ان الربا ابواب يعني اشكال ليس على شكل واحد او صفه واحده وانما هو انواع من الربا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من أبواب الربا كلها وما يجر إلى الربا يقول السائل من استلف النقود بعملة هل يجوز أن يدفعها لصاحبها عند السداد بعملة أخرى بقيمة العملة الأولى يجوز عند السداد الصرف يكون عند السداد فمثلا اقترض منه ريالات سعودية في مكة ثم ذهب إلى مصر فجاء المقترم وقال لك يا أخي عندي مئة ريال سعودي وأنت الآن في مصر من بحاجه إلى الريال السعودي وأنا ما يتيسر لي الريال السعودي إلا بالشراء ولكن أريد أن أسددك عنه جنيه مصري نقول في هذه الحال إذا تصارف في الحال وسدده فلا بأس يقول عندي لك مئة ريال سعودي كم تساوي بالجنيهات تساوي كذا وكذا خذها يا أخي هذا يجوز لأنه صرف شيء في الذمه في نقد مسدد في الحال في المجلس ما يقول عندي لك مئة ريال سعودي اسلمك إن شاء الله بعد عشرة أيام إذا استلمت الراتب مئة جنيه مصري نقول لا ما يجوز هذا حرام لأنه صرف ودين ما سلم لكن إذا قال عندي لك مئة ريال سعودي هذه مئة جنيه عن السعودي الذي عندي لك فنا بأسه لأنه أصبح صرف وتستيد في الحال في مجلس العقد فيصح يقول ولا يصح أن يتصارف على حسب السعر قديم حينما اقترض مثلا يقول انا اقترضت منك العام مئة ريال سعودي والآن كان أول الجنيه المصري بليار النصف مثلا الآن أصبح بليار نبينا تصارف على السعر القديم ريال النصف نقول لا ما ينصح الصرف يكون على حسب السعر الحاضر نعم. يقول السائل صلى بنا رجل كبير في السن صلاة الفجر سرا فهل الصلاة صحيحة نعم إذا صلى صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء سرا بلا جهر فالصلاة صحيحة والجهر هو السنة وإن جهر في صلاة الظهر أو صلاة العصر صحة الصلاة والسنة الإسرار فالإسرار في السرية والجهر في الجهريه والجهر في الجهرية من سنن الصلاه وليس من شروط صحتها يقول السائل هل يجوز اخذ مبلغ من المال على ان يسدد على اقساط مع زياده في السداد هذا الربا الصريح أخذ مبلغا من المال على أن يسدد على اقساط مع زيادة في السداد يقول خذ هذا ألف ريال تعطيني كل شهر مثلا مئة ريال لمدة إحدى عشر شهر يعني ألف مية هذا ربا الجاهلية هذا الربا الصريح هذا محرم ويقول ومسألة تقسيط السيارات علم بان كل من هاتين الصورتين فيها استفادة من المبلغ مع تاجيل السداد لا تاجيل سداد السيارات بالتقسيط هذا جائز السيارات وغيرها مثلا يقول هذه السيارة تدفع قيمتها الآن بأشرة ألاف تريدها مقسطه يقول نعم أريد مقسطه يقول تكون بعشرة آلاف وخمسمائة ريال أو تكون بأحد عشر ألف تدفع كل شهر ألف ريال يقول هذه صحيحة ولا ربا فيها لأنه اشترى هذه السيارة بهذه الاقساط التي اتفقوا عليها وبصرف النظر عن قيمتها حالا يقول أنا ما عندي عشرة آلات أدفع لك أنا أدفع في كل شهر ألف لمدة 11 شهر سير ب عشر ألف السيارة هذا صحيح مثل لو اشترى رز أو سكر أو غيره من أطعمه مثلا بزيادة في السعر لكون الثمن مؤجل يقول ما عندي ثمن الآن بكم كيس السكر هذا يقول بمئة ريال مثلا يقول ما عندي شيء أنا أريد أن أدفع لك في كل شهر مثلا عشرة ريالات يقول إذن يكون 120 تدفعها لمدة 12 شهر كل شهر 10 ريالات لا بأس هذا صحيح لأنه شرى سكة أرز ب120 ريال مقصطة ما اشترى دراهم بدراهم يقول السائل أحد الحجاج ركب النقل بدون أن يقطع تذكرة قيمتها عشر ريالات بسبب الزحام ولم يتمكن من دفع الأجرة ولم يجد من يأخذها عليه أن يتعرف على صاحب الأجرة إن استطاع فيدفع له حقه ولو بعد زمن ما عرفه تعذرت عليه معرفته يتصدق بها عنه يتصدق بهذه الاجره عن صاحبها فإن جاءه أو عرفه بعد ذلك يخبره بما فعل إن رضي بفعله فالحمد لله وإلا فيدفع له العشرة وتكون الصدقة عن المتصدق رجل خطى امراه قبل أن تطوف طواف الافاضه ونظر إلى وجهها هذا ما يجوز ولكن ليس فيه كفارة ولا يؤثر ما المؤثر هو العقد ما يجوز أن يعقد عليها قبل أن تتم حجها كنت مسافرا واردت جمع صلاه المغرب والعشاء جمع اخير فعندما وصلت الى المسجد كانوا يصلون صلاه العشاء فهل اصلي معهم بنيه المغرب او انتظر لحين انتهاء الصلاه ثم اصلي لك ان تدخل معهم بنيه صلاه المغرب فاذا قام الامام للركعه الرابعه تجلس انت واذا وتنتظر فاذا سلم الامام تسلم ثم تقول تاتي بصلاه العشاء بعد ذلك ولت ان تدخل معهم بنيه صلاه العشاء ثم بعد الصلاه تاتي بصلاه المغرب ثم بعض العلماء يقول تعيد صلاة العشاء مرة أخرى وبعض العلماء يرى أن صلاتك السابقة صلاة العشاء صحيحة